شقد سويت زينية شقد انطيت حنية و داريته و داريته و داريته أحيل أيام عيشته بس الراحة شوفته و ما نسيته و ما نسيته وتالي يروح ما يرجع حتى الخبر منطان خلق ليبي تقطع و المهاج رجع زاني jazani urah نبي يا زماني عاد هجر على غير بلد وما شفته وما شفته وما شفته بعد الروح اللي ودعت ترجعي من هنا خلصتها, خلصتها خلصتها خلصتها نبي الوقت يرجع اتمنى تسمع عيوني لا احكي ولا اسمع كان خلاص تصدقوني انا خلاص تصدقوني راح تعب راح سجاء راح تعب وراح ضيع كل شي سويته ما تفيد الدر الفرقه والتعبا او والتعبا معين قمت حظي ما يعوضه بشر قلبي لا صعبه لا صعبه ويا يا نسيت دمعي وبالضحكه يخلص يوم حنان وحب انا مشبع من الصبح لحد النوم يا يا نسيت دمعي وبالضحكه يخلص يوم